قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الشيخ رحمه الله تعالى في المقدمة إن السنة كلها مندرجة تحت هذه الآية الكريمة أي أنها ملزمة للمسلمين بالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الأخذ بالسنة اخذا بكتاب الله ومصداق ذلك قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد قال السيوطي الوحي وحيان وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن الكريم ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة وقد عمل بذلك سلف الأمة وخلفها كما جاء عن سعيد بن مسيب أنه قال في مجلسه بالمسجد النبوي لعن الله في كتابه الواصله والمستوصلة والواشمة والمستوشمة فقالت امرأة قائمة عنده وفي كتاب الله قال نعم قالت لقد قرأته من دفته إلى دفته فلم أجد هذا الذي قلت فقال لها لو كنت قرأته لوجدته اولم تقراي قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصلة ومن لعنها رسول الله فقد لعنها الله فقالت له لعل بعض أهلك يفعله فقال لها ادخلي وانظري فدخلت بيته ثم خرجت ولم تقل شيئا فقال لها ما رأيتي قالت خيرا وانصرفت وجاء الشافعي وقام في أهل مكة فقال سلوني يا أهل مكة عما شئتم اجبكم عنه من كتاب الله فسأله رجل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه في كتاب الله فقال يقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث وحدثني فلان عن فلان وساق بسنده الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه فقال لا شيء عليه فقد اعتبر سعيد بن المسيب بالسنة من كتاب الله والشافعي اعتبر سنة الخلفاء الراشدين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن واعتبر كل منهما جوابه من كتاب الله بناء على هذه الآية الكريمة وهذا ما عليه الأصوليون يخصصون بها عموم الكتاب ويقيدون بها مطلقة فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال. فخص بهذا الحديث عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وكذلك في النكاح لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها خص بها عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك ونحبه كثير ومن الثاني قطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع تقييدا لقوله المطلق فاقطعوا أيديهما وكذلك مسح الكفين في التيمم تقييدا أو بيانا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ونحو ذلك كثير وكذلك بيان المجمل كبيان مجمل قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلم يبين عدد الركعات لكل وقت ولا كيفية الأداء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهم ينظرون ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني اصلي وحج وقال لهم خذوا عني مناسككم وقد أجمعوا على أن السنة أقوال وأفعال وتقرير وقد ألزم العمل بالأفعال قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والتأسي يشمل القول والفعل ولكنه في الفعل أقوى والتقرير مندرج في الفعل لأنه ترك الإنكار على أمر ما والترك فعل عند الأصوليين كما قال صاحب مراقي السعود والترك فعل في صحيح المذهبي. قال صاحب التتمة وقال الشيخ رحمه الله في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأنفال عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال ما نصه وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا ونظيرها قوله تعالى ولا يعصينك في معروف وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قيد كقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن آيات الإطلاق مبينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما يحيين من خير الدنيا والآخرة فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته كما دل عليه قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينه أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضى الله وأن الآيات الأخر بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه انتهى من دفعها من بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.